رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي رسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا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 Minha